لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون لنا لأجرا إن لنا لا أجر إن فننا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى القوما فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إما لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا أن برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لك بيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إننا إلى ربنا منقلبون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 تبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها أولئل شرذمة قليلون وإنهم لنا لغاف وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين